يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا لَقَدْ بِئْسَ مَن نُورِقُم قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا قيلوا وجيع وراءكم فالتمسون نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبد العذاب ينادونهم الم لم نقم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتموا فاسقموا وتغضبتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله ورقموا بالله الا